بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وَكمْ قَصَمناَا مِنْ قَرِييَةٍ كََتظَالِمَةَ وَأَن شَأنَا وَأَن شَأنا بَعْدهَا قَوْمًا آخَرين فَلََّا أَحَّ بَأسَنَ إِذَاهُ مِنهَا نَركُضُون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 لَا نُرِيدُ أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَا اتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنتُم فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زاهق ولكم الويل من ماتن صفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم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 إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى وَهُم من خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ